فالبخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة باب التؤدة في الأمور مبينا فضل التؤدة وما يترتب عليها من العواقب الطيبة ثم ذكر على وجه الاستئناس قصة فيها فائدة وعبرة والقصص أيها الاخوه تذكر عند أهل العلم وائمه السلف للاستئناس لا للاعتماد العمدة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هذا هو العمدة العمدة قال الله قال رسوله لكن القصص يستفاد منها من حيث أنه يستأنس بها وكما يقال السعيد من اتعظ بغيره والشقي من اتعظ به غيره والتجارب تفيد فإذا كانت هناك قصص فيها تجارب معينة تبين فضيلة محافظة المحافظة على أدب من أداب الشريعة او خطورة التخلي عن أدب من أداب الشريعة كأن تذكر قصة لشخص ما ترك أدب من أداب الشريعة فدخل في ورطه مثلا بسبب تخليه عن هذا الأدب فلا بأس أن يستأنس بذكر قصته لأنها عمدة في الباب وإنما تذكر للإستيناس ولهذا الإمام البخاري عقد هذه الترجمة باب التؤدة وذكر هذه القصة ثم أعاد الترجمة لذكر ماذا الدليل عليها من سنة النبي صلوات الله والسلام عليه.